سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَسْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا قَائِفٌ وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادى المصبحين أن يردوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتقافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون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 أَسِرْ رَبَّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إنا إلى رَبِّنَا رَاضِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يعلمون. إن تَكُونُ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ أَفَجَعَلُوا الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ